جاء رجل قبل 18 سنة يسأل الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله. فالشيخ كان يتكلم عن اليوم الآخر ويتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار. فقام رجل قال يا شيخ أسألك سؤال. فقال الشيخ أسألي ابني فقال لي يا شيخ أنا أنا والله بس ما تزعل مني. قال الشيخ والله ما زعل منك كسأل. قال الشيخ أكيد. قال والله ما زعل منك كسأل. قال لي يا شيخ أنا أصلي وأصوم وأزكي.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 قال الاثنين هذول الولدين جاء عندهم وقال اسمعوا أنتم الآن عايشين في هالرحم المظلم وعندكم هالسوائل وقاعدين متزاحمين في هالرحم وكل واحد متزاحم الثاني وإذا طاحت أمكم طحتوا معها وقال أنتم تطلعون من الرحم هذا بتشوفون حياة عمركم ما شفتوها في حياتكم بتشوفون عالم عندها قصور وشوارع وسماء وشمس وقمر وامطار وأشجار وثمار ومطاعم و... يقول هل ظنك يصدقونه؟ يقولون مستحيل ما في أحسن من حياتنا هذه نحن عندنا الحمد لله جو دافي والأكل جاينا مع الحبل السري ها وموفرنا كل شيء عندهم الآن هم عايشين أحسن عيشة صح ولا لا؟ قال لو خرج واحد منهم قبل الثاني بساعة أول ما طلع شاف والله الأنوار وشاف غرفة المستشفى والأب والأم وجو شالوه ونظفوه ومسحوه وعطوه الحليب وتشوف الناس فرحانة فيه وهذا من يد لهذا اليد هذا يقول الآن هذا اللي برا يتأسف على حياته اللي كانت جوا واللي جوا يصيح يقول مسكين طلع من هالدنيا وما ها طلع من هالنعيم اللي فيه ولكل وهالجو الزين واللي برا يقول يا ليت قومي يعلمون قال يا ابني هذو اللي كانوا أكبر شيء عندهم الرحم أعلى شيء فوق الرحم ما يحسون في شيء فوق وأوسى شيء عليهم العسر الرحم يوم اطلعوا للدنيا شافوا إيش؟ إن فيه فوق غشاء الرحم حياة أخرى وإحنا فوقنا السماء وما ندري في فوق السماء لكن إذا وعينا هذا القران بقلوبنا سنعرف إيش فوق السماء قدمت لكم هذه المادة. من موقع شبكة ملامح